Thanks. Thank you. بَل لَّن نَّجْعَلَهُ عُقْرُدًا مِّن جِدَارِهِ إِنْ أُنذِرُوا فِيهِ سَمِعُوا وَقَالُوا قَائْتُوا وَقُتِلُوا لَا أَكُن لأوكان ثيون عنكم سن ان تجب على ادخلا منكم جنات تري كان غيري من تحت تلك الارض اوث لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مقواهم جهنم نموا Oh! ओह إن الله سيع الحساب On la na